فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عَلَيْهِمُ القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون